وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين